وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ وَمِنَ الْيَهُودِ طَائِفَةٌ لَا يَعْرِفُونَ الْقِرَاءَةَ وَالْكِتَابَ لَا يَعْلَمُونَ التَّوْرَاةَ وَمَا جَاءَتْ بِهِ وَدَلَّسَ عَلَيْهِ وَلَيْسَ مَعَهُمْ إِلَّا أَثَارِيبُ أَخَذُوهَا مِنْ كُبَرِهِمْ يظنون أنها التوراة التي أنزلها قال ماهر ليس هذا المعنى هو المراد فقط بل إن هذا جزء من المعنى والمعنى الأكبر إن بعض منهم يقرؤون التوراة ولا يفقهون معانيها كما إن كثيرا من المسلمين الآن يقرؤون القرآن ولا يتدبرون ولا يعرفون التفسير فربنا جل جلاله بين صفة اليهود حتى لا نكون على صفتهم بل علينا أن نقرأ القرآن بتدبر وتفهم وتعلم وتعليم وعمل فربنا قد أنزل هذا الكتاب لأجل التدبر وأن يتدبر الإنسان حججه وما فيه من المواعظ لأجل العظة والعمل ولذا لما ربنا ذكر هذا وذكر أن الناس إذا كانت حالهم هكذا فهذا سيولد طائفه وفرق من علماء السوء يتقولون على الله ويتقولون على دين الله اقرأ أيها الفتاة فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم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 لله عهدا فلن يخلف الله عهده أن تقولون على الله ما لا تعلمون وقالوا كذبا وزورا لن تمسنا النار ولن ندخلها إلا أيام قليلة قل أيها النبي لهؤلاء هل أخذتم على ذلك وعدا مؤكدا من الله فإن كان لكم ذلك فإن الله لا يخلف عهده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 فإن الله يعذب كل من كسب سيئة الكفر وأحاطت به ذنوبه من كل جانب ويجازيهم بدخول النار وملازمتها ما كثين فيها ابدا أقول هذه الآية من الآيات التي تخوف غاية التخويف من شر المعاصي فكأن صاحب المعصية أسير بمعصيته تحوطه هذه المعصية وتمنعه من فعل الحسنات والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب, أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين آمنوا بالله ورسوله وعملوا الأعمال الصالحة ثوابهم عند الله دخول الجنة وملازمتها ماجثين فيها أبدا وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا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 وبان تقول للناس كلاما حسنا امرا بالمعروف ونهيا عن المنكر بلا غلظه ولا شده وبان تؤدوا الصلاه تامه على نحو ما امرتكم وبان تؤتوا الزكاه بصرفها لمستحقيها طيبه بها انفسكم فَمَا كان مِنْكُمْ بَعْدَ هَذَا الْعَهْدِ إِلَّا أن انصرفتم مُعْرِضِينَ عَنِ الْوَفَاءِ بِمَا أُفْذَ عَلَيْكُمْ من فوائد الآيات بعض أهل الكتاب يدعي العلم بما أنزل الله والحقيقة أن لا علم له بما أنزل الله وإنما هو الوهم والجهل من أعظم الناس إثما من يكذب على الله تعالى وعلى رسله فينسب إليهم ما لم يكن منهم غر اليهود واضلهم ما خصهم الله به من النعم فظنوا جهلا منهم بالله وحكمته أنه لا يعذبهم بعدما أنعم عليهم بتلك النعم مع عظم المواسيق التي أخذها الله تعالى على اليهود